اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام إلا, الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرة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 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فإن, فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَمَالِ حِلٌّ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 والالْمُحصناتُ مِنَ المُؤمناتِ والمُحصناتُ مِن الذي نَ أوتٌ الكتاب وَْمُحصناتُ منِنَ الذيينَ أُوتُكتاب من قَبلِكمْ مَاضَبَنِكُم إذ آتَيتُ أجَم النَّ مَحْصنين محُحسنينَ ضَرَ مسافحينَ وَلا مُتخِدين ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عماله وهو في الآخرة من الخاسرين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 من الغائط أو لامستموا النساء أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجويكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن وان هركم وان يتم نعمته ولكن يريد ليطهركم وان يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وافقتكم به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 لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم وبعثنا منهم 12 نبيا وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم وعزتم ثم اقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فما كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوء السبيل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 كُسماواتِ والارضِ وما بينهما واليه المصير يا امل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل اتقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير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 ي قومدُخُنُ الأرضَ الْ المقَتسَةََِّ كَتَبَ الله وَلَكُمْ وَلا تَرتَدُ وَل تَتَد على أأَذْمَكُمْ فَتَقلَلِبُ خاصين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 فالفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم باب ابني ادم بالحق ابطر وذا قربا قربانا فتقبل من احدهما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتل انك قال انما يتقبل الله من المتطين لا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 قال يا غيلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وابتغوا اليه الوسيله وتجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لان لهم ما في الارض جميعا لو ان لهم ال جميع وَمثلهُ مع وَمثلهُ معهُ يفتد بج من عذا بو القامك لفتد بج منِ عذاب أوم القيامةة القيامة ما تُقُم بلَ منِنم وَلَهُ عذاب أليب يريدونَ أي خوج منِ النان وَمام بخاررجِ منِ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا جَزَاءً أَن بِمَا كَسَبَا لَكَلَّمٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عليه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 لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين ادعوا سمعون للكذب سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرقون الكلمة من بعد مواضعي يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر تنوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب يأكلون للسر فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم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 لَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنَ الْكِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يحكم بِمَا سَنَ الله فاولائك هم الكافرون وكتبنا عليكم فينا ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص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 مُصَدِّقًا لِمَا بين يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَا مُنَ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا فَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا من قوم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلواكم فيما اتاكم فاستَبق الخَر إ الله مَجعكُمْ جم فَيونَّك فَيونِّأُكُ بمَا قُم ف تَختْتَفُون وَآنِحكمُم بَينَ بمَا زَ الله وَل تَتَّ بِغْم وَحذَرهُم أي يَفتِوك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 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ أَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُهُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي الله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 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما هي تولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مزواً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 هم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مما إلا أن آمنا, إلا أن آمنا بالله وما أوزل إلينا وما أوزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر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 وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثل والعدوان وأكلهم السحب لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثل عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدا كَثيراً مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثيراً مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانَ وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نارا للحرب أطفأ ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أن الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه الرَّبِّ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقَتَّصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ من ربك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 وقال المسيح يا بني اذغروا الى الله ربي ومن بكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتومون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّمِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَ بَنِ مَرْيَمَ ذلك بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ترى كثيرا منهم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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأذابهم الله بما قالوا جنات فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات من تحتها الأنهار خاندين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم